زمان طول بعده هو اولنسا يا ويغلبني زمان والدفي في قلبي غرا بَغْرِي بِأَيّامٍ لَهَا وَاللَّهْي وَالسُّكْرَ هَوَاهُ تِصَالِي وَاسْمَعَنْ قَوْتَ ايامي لها الحلوه وذكرى هواك تسهرني ويسمعها البؤات غنوه وتشجيني معانيها وغننيها وانا الصبراني ويغنم حايرني ويغلبني زماني والدرب في قلبي غرا We'll وهنتني وأنا جنبك بقلبي وروحي جاوبتك وهنتني وأنا جنبك وليه تختار بقلبي وروحي جاوبتك وهنني وانا جنبك وليه تخدعني في حبك وفي تخدعني في حبك والجرح حرمني حنا ما يكرحني كذا العميل يريد ألبك مهناني ما كانش لهجري خلاني أفكر طب parler li albi وطول بعدك واقول انسى ياحايل لي ويخلفني زمن ودك في <تصفيق> قلبي غرقان